الوجه الثاني من الشريف الخامس من كتاب نيل الارب شرح مثلثات العرب تتم بعد الميم حلب باصبعين فهو المصر وحاجز بين الاراضي مصر جمع مصير اي نعاء مصر والبهم أبطأت خروج الدر قوله جمع مصير اي نعاء مصر الميم ويجمع أيضا على أنصرة ومصران والمصر أيضا جمع مصورة وهي البطيئة خروج اللبن من الإبل وغيرها فالبهم بضم الباء جمع بهيم لكل ذات أربع انتهى ضربت في الأرض مشيت مضربة عودا به يضرب سم مضربة فحل الضراب ذاك يدعى مضربة والماء جف من سموم الحر. والطرد إبعاد كذاك المطرد واسم إلى الرمح القصير المطرد والرجل الطريد فهو المطرد ليس له مأوى خلاف القصر قوله كذاك المطرد فائدة قال الثعالبي المطرد بين العصا والرمح الأكمة بين التل والجبل البضع بين الثلاث والعشر الربعة من الرجال بين القصير والطويل وكذلك من النساء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 ومشت تسريح الشعور مكد وجمع ناقة مكود مكدو حلوبة لبلها ذو وفر قولوه حلوبة بالجر عط بيان على مكود وتطلق المكود أيضا على الناقة الشحيحة انتهى جماعة الناس فتلك الملأ وقيل بل أشرافهم والملأ جمع امتلاء البطن أما الملأ من تمنع شم النشر قوله جمع امتلاء البطن أي جمع ملأة بالكسر وهي امتلاء البطن من الطعام والملأ بضم الميم جمع ملأة بالضم وهي زكمة في الخيشوم تمنع شم الرائحة انتهى ضد الخلاء قد أتى الملاء ملآن بطن جمعه ملاء جمع ملاءة هو الملاء ملحفة معدّة للنشر قوله معدّة للنشر ضد الطي أي تنشر على الفراش انتهى ملء الإناء مرة ملات وهيئة امتلائه ملات كذا امتلاء البطن والملات زكمة ورهل في البكر قوله ملء الإناء مرة ملات إلى آخره كذا بخط الناظم وهو بنقل حركة الهمزة من لفظ ملأة إلى اللام قبلها في الكلمات الثلاث وأصل الكلمة ملأه بسكون اللام وفتح الهمزة انتهى مصحف إذا ملأت الكوز قيل ملأة أو امتل الكوز يقال ملأة وقل لمن اجد غناء ملؤا بضمه إن شئت أو بالكسر القاء ملح في الطعام ملح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 وقيل المراد به السيء الخلق الذي يطيشه أقل كلمة كما أن الملح الموضوع فوق الركبة يتبدد بأدنى حركة وقول مسكين الدارمي لا تلمها إنها من نسوة ملحها موضوعة فوق الركب فقيل عنى به أنها من قوم هم في الغدر وسوء العهد كمن ملحه فوق ركبته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 بعض سواد في بياض ملحة نادرة واسم القليل النزري أرضعت الأم الصبية ملحت على الندى فوق الأراضي ملحت وحسنت صورة زيد ملحت ضد حلا أيضا أتى بالكسر قوله ملحت بفتح اللام بمعنى أرضعت من الملح بكسر الميم بمعنى الرضاق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 يريد أني لأرجو أن تأخذوا بغدركم في مقابلة ما شربتم من لبنها الذي حسن أبدانكم وسمنكم انتهى من الدرة ولادة طليم بطين ملط من لا يبالي قط ذاك ملط جمع ملاط يا نبيه ملط طين وجانب سنام البكر بطين إن سد البناء ملطة وزال شعر جلده أي ملطة أو صار ذا وقاحة قل ملطة أي لم يبال فعل شيء يزري قوله وزال شعر جلده إلى آخره فائدة في خلاء الأعضاء من شعورها يقال رأس أصلع حاجب أمرد وأطرط جسن أمعط خد أمرد عارض أنط جناح أحص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 شرائع تذديات الملل ثم الخياطات فتلك الملل الاوليات قبل كف الفدر سامه وكسل ذاك الملال فافهم وجمع ملة الخبز ملال واسم إلى حر شديد الملال واسم لحمى في العظام تسري العجن أو وسط الطريق ملك وملك مخففا والملك حوز بوجه الحل ثم الملك قوائم جمع ملاك يجري قد من أي انعم زيد منه ولم يشن إحسانه بمنه فإن تكن ذا قوة أي منه ملكت بالإحسان كل حر وفنجة مقدار رطلين منى واسم مكان قرب مكة منا ومنية بالضم جمعها منا ما يتمناه الفتى من خير قد قيل للتأخير حقا منساء ثم العصا والدرع كل من ساء وحاجة قد أخرت فمن ساء نسق البعير سوقه بالزجر قوله ثم العصا والدرع كل من بكسر الميم لأنها سمواله وهي التي يعتمد عليها وبها نطق القرآن قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأتا وقد أصل أهل اللغة كثر الميم في أوائل أسماء الآلات المتناقلة الموضوعة على مفعل ومفعلة وهي عندهم كالقضية الملتزمة والسنة المخكمة إلا أنهم أشذوا أحرف يسيرة ففتحوا الميم من منقبة البيطار وضموها من مدهن ومصعط ومنخل ومنصل ومكحل ونطقوا في مسقاء ومرقاء ومطهرة بالكسر قياسا على الأصل وبالفتح لكونها مما لا يتناول باليد فائدة في ترتيب العصي وتدريجها إلى الحربة والرمش اول العصي المخصرة وهي ما يأخذه الإنسان بيده تعللا به فإذا طالت قليلا واستظهر بها الراعي والأعرج والشيخ فهي العصا، فإذا استظهر بها الضعيف والمريض فهي المنسأة فإذا كانت في طرفها عقافة فهي المحجن فإذا طالت فهي الهراوة فإذا غرزت فهي القحزنة والمرزبة ويقال إنها من حديد فإذا زادت على الهراوة وفيها زج فهي العنزة فإذا قالت وفيها سنان دقيق فهي نيزق ومطرد كما تقدم في النظم في قولنا واسم إلى رمح قصير فإذا زاد طولها وفيها سنان عريض فهي ألة وحربة وقد تقدمت الألة أيضا في باب الألف فإذا كانت مستوية نبثت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف فهي صعدة فإذا جتمع فيها الطول والسنان فهي القناة والرمح انتهى من التعالي مستنقع الماء فذات المنقع واسم الإنى ينقع فيه المنقع في الماء ما ينقع فهو المنقع وقد اسم فضلة في القدر ومورد الماء فهذا المنهل والقبر والشخص السخي منهل مروا ومعطش وكل منهل ومغضب أعني به ذا الحصر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 والمائر الجالب ثم المور جمع له والمور موج البحر ما لم يذكى فهو يدعى ميته وهيئة الموت تسمى ميته واسم مكان بالفلات موته واسم الجنون أي ذهاب الحجر قد مال عني أو علي ميله وهيئة الميل تسمى ميله وشبه ذلو ذاك يدعى مولا والعنكبوت ذو البيوت الدثري قوله ذو البيوت وصف للعنكبوت والذثري جمع داثر وهو الواهن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت انتهى باب الميم. باب النوم وفيه ست وعشرون كلمة إذا استبان الأمر قيل نجد أو عرق الشخص لكبد نجد أو شجع الإنسان قيل نجد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 وما غرفت ساخنا من قدر رفع ووضع داء النصب والعلم المنصوب أما النصب فالحظ كالنصيب ثم النصب لكل معبود سوى بالقهر الخدمة انتصاق ليل النصب والشطر والانصاف كل نصف جمع نصيف أي خمار النصب ولغة النصب بمعنى الشطر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 لون هزال والنقاب نقبه صدأ سيف قرحة في الظهر ثم الوثوب هو معنى النقز وسم كل رزل بالنقز جمع نقوز جاء لفظ النقز كما اسماً مفرداً للبئر وبد إضرام الأمور النقض والجمل الهزيل صوت النقض والكمأة الكساء أما النقض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 مسنة لم يخطبوها نقلة كميمة بين الأنام نقلة ورحلة وقد أثت بالكسر والنقد للحبل وعهد النكس وكل منقوض فذاك نكس وقيل في جمع نكوس نكس كثير نكس الأرض بل والأمر قوله كثير نكس الأرض أي بعود أو كثير نكس الأمر أي نقضه بعد إضرامه انتهى قوله كثير نكس الأرض كذا بخطه والذي في القاموس إن نكت الأرض بالمثنى فحرر انتهى مصححه غرز بما حدد طرف النكز بقية المخ بعظم النكز وجمع ناكز نكوز نكز لما فن الماء بها من بئر قلب على رأس فهذا نكز والرجل الفسل الضعيف نكس رجوع داء بعد برء نكس والنافس المرخي لرأس فدري قوله والرجل الفسل الضعيف نكس والنكس بالكسر أيضا من السهام الذي ينكس فيجعل أعلاه أسفله انتهى وللعقاب قد يقال نكل واسم لصوت أو لقيد النكل وللصبور ذي القوى والنكل جمع نكول أي جبان غمري قولوه أو لقيد أي من حديد فإن كان القيد من جلد فهو قلق فإذا كان من خشب فهو مقطر وفلق فإذا كان من حديد فهو نكل وأدهم فإذا كان من حبل أو قنب فهو ربق وصفت انتهى من التعالبي واسم لشاعر او كسر نمره نوع من السباع ذاك نمر والجمع منه نمر ونمر واسم اتى لموضع في البر وقطعة من السحاب نمرة والنمر أنثاه تسمى نمرة ونكتة من أي لون نمرة وسمي النمر لتلك النمر واحدة النمل وداء النملة تقارب المشيه يدعى نملة بقية الماء لحوض النملة نميمة بالحركات تجري مرة نهي ضد أمر نهية سميلة النوق اسم شخص نهية والعقل في القلب يسمى نهية وجمعه نهى فق ذا خبر قرب كذا نزول أمر النوب وجمع ناب أي مسن نيب صنف من السودان ذا كنوب واسم لطير النحل جان النوري زهر النباتي والنفار نور وموضع علم ثوب النير وبقر الوحش فذاك نور كذضيا من نار نوم فجري وبثر في اليد تلك ناق أعلى مكان في الجبال نيق وجمع ناقة نياق نوق وأنوق أنواق ناق فدري قوله أعلى مكان في الجبال نيقو فائدة فائدة في ترتيب مرتفع من الأرض إلى أن يبلغ الجبلي ثم ترتيبه إلى أن يبلغ الجبل العظيم الطويل عن السعالبي أصغر مرتفع من الأرض النبكة ثم الرابية أعلى منها ثم الأكمة ثم الزبية ثم النجوة ثم الريع ثم القف ثم الهضبة وهي الجبل المنبسط على الأرض ثم القرن وهو الجبل الصغير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 أخذ وأجرة عطاء النول كذلك التقبيل أما النيل فاسم لنهر مصر ثم النول صنف من السودان شعث غبري انتهى باب النون باب الهاء وفيه ست عشرة كلمة ومزق عرض قيل فيه هتر والخطأ الأمر العجيب هتر أما ذهاب العقل فهو هتر من حزن أو مرض أو كبر والصرم والترك يسمى هجرة والجمل الفائق يدعى هجرة وادع القبيح من كلام هجرة والهذي في النوم وعند الضر ومره الهجر تسمى هجرة ونقلة من أرض قوم هجرة وجاز ان يقال فيها هجرة أما الهجير فهو وقت الظهر كراهة الرمي بسلح هر دعاء سوق الشياه هر واسم إلى النور ثم الهر ليس كثير لبن أي در شق لإفساد وسب هرد نعامة ساقط قوم هرد وكركم عروق صبغ هرد واسم لطين يا أخي محمر والظلم والتركس مكلن هضموا ومطمئن الأرض وفتح هضموا جمع هضوم أي سخين هضموا وجمع أهضمة رقيق الخصري وسكب غيس أو دموع هطلوا وأحمق زئب ولص هطلوا وجمع هطلاء بمد هطلوا تكثر رش الخصري قوله وسكب غيس فائدة في فعل السحاب والمطر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 وَسْعَنْجَجَ فَإِذَا دَامَ أَيَّامًا لَا يَقْلَعَ قِيلَ أَنْجَمَ وَأَغْضَبَ وَأَدْجَنَ فَإِذَا أَقْلَعَ قِيلَ أَنْجَمَ وَأَفصَمَ وَأَصَّ انْتَهَى وَأَوَّلُ الْغَيْثِ هُوَ الْهِلَالُ وَقَمَرٌ لِسَبْعَةِ هِلَالُ وَالشَّعْبُ فِي تِهَامَةَ هُلَالُ وَلِغُلَامٍ حَسَنٍ بِالكَسْرِ أَي لَا هَمُّ قَوْلُ لَا هَمَامِ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 قبيلة تسكن بيت الشعر قوله قبيلة تسكن يعني أنها من العرب انتهى جو جبان فارغ كل هوا. اقبال ادبار بشيء الهوى وسمل حدار من علو هوى والأحمق الهاء واسم البئر قوله واسم البئر أي التي لا متعلق لها ولا محل لرجل نازلها انتهى ودع صفرار البقر أي بالهيجي وزجر ناقة بِهِيجِ هيجي وجمع لأهوجة بلحظ هوج لأحمق وفعله ذو نكر حركة ولنزعاج هيد وهي لزجر العيس أيضا هيدو واسم يهود أو نبي هودو والتائبون من قبيح الوزر والعطش الشديد ذاك لأهيف الضامر جمع هيف وريح حر بل وبرد هوه والرجل الذي خلا من خير قوله هيف أي بكسر الهاء جمع أهيف وهو ضامر البطن والأنثى هيفاء فائدة في تفصيل الأوصاف المحمودة في محاسن خلق المرأة إذا كانت لطيفة البطن فهي عفاء وقباء وخمصانة فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي هظيم فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي ممشوقة فإذا كانت طويلة العنق في اعتدال وحسن فهي عطبون فإذا كانت عظيمة الوركين فهي هرقلة، فإذا كانت عظيمة العجيزة فهي رداح فإذا كانت سمينة ممتلئة الذراعين والساقين فهي خدلجة فإذا كانت ترتج في سمنها فهي مرنارة فإذا كانت كان الماء يجري في وجهها فهي رقراقة فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي ضضة فإذا عرفت في وجهها نظرة النعمة فهي فنق فإذا كانت عظيمة الخلق مع الجمال فهي عبهرة فإذا كانت ناعمة جميلة فهي عبقرة فإذا كانت متسنية من اللين فهي غيداء وغادة انتهى ومرت الهيل لصب هيله والهول خوف وكذاك الهيله والمراه الحسناء تدعى والهالة والهاله اسم داره للقمر من من رمل هو الهيام ثم العطاش يا اخي هيام شبه جنون اسمه الهيام من اجل عشق وهو امر قسر قوله هيام ايد بالكسر جمع هيمان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 ثم التبل وهو أن يسق يسقمه الهوى ومنه رجل متبول ثم التدليه وهو ذهاب العقل من الهوى ومنه رجل مدله ثم الهيام والهيوم وهو ان يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ومنه رجل هائم انتهى انتهى باب الهاء باب الواو وفيه عشر كلمات ضراب فحل ناقة فالوثر وقيل للفرش الوطيء وثر جمع وثير أي وطيء وثر وأصله بضمتين يجري ووتد يقال فيه ود ثم الوداد مع خل ود بالكسر أما مطلقا فود وفنم كان زمان الكفر قوله مع خل ود الود بمعنى الحب إلا اقترن بلفظ خل بأن قيل كان لي فلان ودا وخلا أي مواددا مخاللا كسرت واوه مناسبة, مناسبة لخاء خل فإن لم يقترن بلفظ خل فقيل يضم وقيل يفلف انتهى وكل نور عطر فالورد ورود ماء نفس ماء ورد وجزء قرآن كذا والورد جمع لورد أو وريد فدري قوله جمع لورد بفتح الواو وهو الزهر أو السبع أو الفرس الذي لونه بين الكميت والأشقر وقوله أو وريد هو عرق بصفحتي العنق وهو المعني بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد انتهى فائدة في اسماء العروق في الرأس الشأنان وهما عرقان ينحدران منه إلى الحاجبين ثم إلى العينين في اللسان الصردان الزقن الزاق في العنق الوريد الوريد والأخدع إلا أن الأخدع شعبة من الوريد وفيه الودجان في القلب الوتين والنياط والأضران في النحري الناحر في أسفل البطن الحالب في العضد الأبجل في اليد الباسليخ وهو عند المرفق في الجانب الإنسي مما يلي الإبط والقيفال في الجانب الوحشي والأصحل بينهما وهو عربي فأما الباسريق والقيفال فمعربان في الساعدي حبل الزراع فيما بين الخنصر والبنصر الأسيلم في باطن, باطن الزراع الرواهش في ظاهرها النواشر في ظاهر الكف الأشاجع في الفخذ النسى في العجز الفائل في الساق الضاء الصاف في سائر الجسد الشريانات انتهى وحت أوراق الغصون ورقه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 بدل لقطع ولهجر وصل والعظم لا يكثر ذاك وصل وإن أردت قلت فيه وصل وليلة الوصل ختام الشهر قل في ولادة وحط وضع وفي خسارة العروض وضع وفي دناءة يقال وضع أي خسة أو في انحطاف قدر وتقل السمع جلوس وقر والصدع والحمل الثقيل وقر جمع وقور أي رزين وقو ولشياه وصفت بالصغر قوله وثقل السمع فائدة في ترتيب الصمم بأذنه وقر فإذا زاد فهو صمم فإذا زاد فهو طرش فإذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ انتهى إن جلس الإنسان قيل وقر أو صمت الأذن يقال وقر من ترك الطيش فذاك وقرا أي صار ذا مهابة وفخر لحية قد لدغت قل وكعت إبهام رجل قد علت أي وقعت من فوق سبابتها ووقعت خناف زيد صلبت عن كسر انتهى باب الواو باب الياء وفيه ثلاث عشرة كلمة وحيث لم أجد من الأسماء مثلثات بدئت بالياء والياء من تمام الاستيفاء أنبت بالأفعال حسب اليسر بكرية من أكل الأراك يأرك أي يشتكي البطن ودوما يأرك يرعى الأراك ثم زيد يأرك بالدار أي يقيم ففهم تدري قوله من أكل الأراك أي الحمد انتهى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 يكتب أو يقرأ معنا يذبر وقيل في ذلك أيضا يذبر أما الذبار فهو جمع الذبر قوله فهو جمع الذبر بكسر الزال ككلم وكلام وجمع الجمع الذبر ككتب انتهى قد فر باق حافر يصر والباب إن فتحته يصر ثم البخيل ماله يصر ونوقه لأجل حفظ الدر قوله والباب إن فتحته أي أو أغلقته يصر بكسر الصاد أي صوت وكذا الجندب والرحى والأنياب والأقلام وصر الناقة شد اخلافها لئلا تحلب أو ترضع انتهى وقال التعالبي الصرير صوت القلم والسرير والطست والباب والنعل وذكر في اختلاف اسماء الأصوات ما يحسن ذكره هنا فقال النشيش صوت غليان القدر والشراب الرنين صوت الثكلى والقوس القصيف صوت الرعد والبحر وهدير الفحل النقيق صوت الدجاج والضفدع القعقعه صوت السلاح والجلد اليابس والقرطاس الغرغرة صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر العجيج صوت الرعد والنساء والشاء الزفير صوت النار والحمار والمكروب إذا امتلأ صدره غما فزفر به الخشخشة والشخشخة صوت حركة القرطاس والثوب الجديد والدرع الجلجلة صوت السدع والرعد وحركة الجلاجل الحفيف صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية الصليل والصلصلة صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمسامير الطلين صوت البعوض والذباب والطنبور الأطيف صوت الناقة والمحمل والرجل إذا أثقله ما عليه صوت الباز والبط والأخطب الدوي صوت النحل والأذن والمطر والرعد الانقاض صوت الدجاجة والفروج والمحجمة إذا شدها الحجام بمص، التغريد صوت المغني والحادي والطائر وكل صائط طرب الصوت فهو غريب الزمزمة والزهزمة صوت الرعد ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلف الكلام وهو مثبق فم.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 رأيت زيدا بالحسام يعصى يضرب حينما الغلام يعصي أي لم يطع ما ضره لو يعصو يضرب بالعصى بغير ضر والقلب مثل بصر قد يعمى ثم البعير باللعاب يعمي، يرمي وزيد للنساء يعم يميل ولعم التباس الأمر إن الفتاز العزم من يفر يعقد ما استرخى ولا يفر يهرب والسائس قد يفر يكشف أسنانا لفهم العمر قوله يكشف أسنانا أي لمعرفة عمر البهين أكبير هو أن صغير من قر عينا قد أتى يقر وبالمكان هو لا يقر زيد على طعامه يقر يصب باردا شبيه القر دعما إذا أكرمته يهر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 انتهى بابولياء وانتهى كتاب نيل العرب شرح مثلثات العرب للأستاذ الشيخ حسن قويدر الخليلي ترجمة صاحب الكتاب للشيخ محمد فني إبراهيم غفر الله ذنوبه يقول صاحب كتاب نيل العرب في مثلثات العرب هو العلامة النبيل الفهامة الجليل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 شعره المنسجم السهل يزري بكلام ابن سهل ونثره البديع يحاكي مقامات البديع كيف لا وقد يستغنى بمنثوره عن زهر الربيع غزير المروه صادق الاخوه ثقه فيما يؤخذ عنه من النقول في المعقول والمنقول كثير الفنون قليل المجون لم يتخذ الشعر حرفه ولا سكن من بيوته غرفة بناء, بناء على أنه من صناعته أو جل بضاعته وإنما دعاه إليه حب الأدب وسجية العرب وكان رحمه الله غاية في الزهد والديانة آية في العفة والأمانة وذودا لإخوانه مهيبا بين أقرانه لا تمل مجالسه ولا يفطر عنها مجالسه لما كانت تشتمل على الفوائد العائدة على محبيه بالصلات والعوائد وكانت له صدقات على كل فقير جائع ومسكين ضائع لا يقصد كغيره أن يفتخر أو يتغالى وإنما يقصد بذلك وجه الله تعالى وقصار الكلام في هذا الهمام أنه كان حسنة من حسنات عصره وجوهرة يتيمة في مصر. أخبرني من أثق بصدف أخباره وأستمد من بركاته وأسراره أنه سمع من لفظ المترجم أنه ولد بمصر في سنة أربع ومئتين وألف تقريبا وأن أصوله من المغرب من ذرية ولي مشهور كان يعرف بسيد عبد الله الغزواني نفعنا الله ببركاته وأعاد علينا من نفحاته ونقل عنه أيضا أن علامة من كان من نسله أن يفتح باب ضريحه من غير مفتاح وأن بعض ذرية هذا الولي انتقل إلى مدينة الخليل عليه السلام وتناسل بالمدينة المذكورة واشتهرت تسمية نسله بالمغاربة وهم معروفون بذلك هناك إلى الآن ثم إن والد المترجم علي كويدر انتقل إلى مصر القاهرة وأقام بها للتجارة وبها رزق بصاحب الترجمة ولما أن بلغ المترجم أشده الزمه والده بطلب العلم فقرأ على شيوخ وقته منهم العالم العلامة البحر الحبر الفهامه الشيخ حسن الأبطح والمغفور له الشيخ حسن العطار شيخ الإسلام والمرحوم الشيخ إبراهيم البيجوري شيخ الإسلام وأستاذنا وملادنا شيخ مشايخ الإسلام الشيخ إبراهيم السقة لا زال في جنان الخلد يترقى وغيرهم من مشايخ العصر وكان المترجم شافعية المذهب وأخذ طريقة الخلوتية عن الإنسان الكامل الزاهد الواصل العارف بالله تعالى صاحب الأمداد سيدي وسندي أحمد الصاوي أبي الإرشاد وانتفع بنظره وكأني بلسان حاله يقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريه المجامع أوصافه. كان رجلا طويل القامة كبير الهامة عظيم اللحية متحليا من الوقار بأجمل حلية نحيفا ليس بسمين إذا تكلم يلتقط من ألفاظه الضر السمين ومن تآليفه شرحه على منظومة شيخه الشيخ حسن العطار في النحو وهذا الشرح في نحو الثلاثين كراسا ومنها شرح مزدوجته ولم يبيضه وكان ينيف على مئة كراس وقد تناولته أيد الضباع وتناوبته رياح الضياع ومنها رسالة الأغلال والسلاسل في مجنون اسمه عاقل ومنها زهر النبات في الإنشاء والمراسلات ومنها كتابه هذا الذي نحن بصدده وهو المثلثات الموصوم بنيل الأرب في مثلثات العرب الذي قلت فيه هذه الأبيات يا صاح الرمت النشب ورغبت في اعلى الرتب واردت سفرا نافعا من ذر الفاظ العرب فمثلثات قويدر هي كسمها نيل الارب هي روضة مطلولة منها صبى الاداب هب يا حسنها من حليه تزري باطواق الذهب اهدى لالئها لنا بحر خضم في الادب فمثلثات قويدر سعد المنى لك قد كتب قد كاد فني أن يهيم بحسن طبعك من عجب ابدى محاسنها لنا بالطبع في الشهر الاصب الأسعد المولى الذي زبد الفنون قد انتخب ذو العليا التي منها المعارف تكتسب رحم الاله له ابا هو للفضائل خير اب يا حبذا من عارف كل آثره أحب يا طالما عن قاصديه أزاح بأساء الكرب وأراحهم مما ألم من المشقة والتعب للحمد والشكر جتنا ولموجب الذم اجتنى وله غير هذه من التأليف جملة من التصالف توفي رحمه الله في سنة اثنتين وستين ومائتين وألف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سجل هذا الكتاب فائز عبد القادر شيخ الزور